الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ما زلنا مع عطف البيان أظن ما زلنا مع عطف البيان ومع قول المصنف رحمه الله ويعرب بدل كل من كل ان لم يمتنع احلاله محل الاولي ان لم يمتنع احلاله محل الاولي يعني هذا اظنه قد مضى كل كل عطف بيان يجوز ان يكون بدلا بدل كل من كل وذهب بعضهم بعض النحات بعض النحات الى ان لا انه لا فرق بين عطف البيان وبين البدل حتى قال بعضهم ولا زلت لا اجد الفرق بين عطف البيان وبين البدل بين عطف البيان وبين البدل واكثر النحات على انهما يختلفان على انهما يختلف فعطف البيان للتخصيص أو للتوضيح والبدل على نية تكرار العامل ولهذا يقولون كل البدل يحل محل المبدالي يحل محل المبدالي منه قال ومنه قول الشاعر انا ابن تارك البكري بشري انا ابن التاركي البكري بشرين بشر البكري عطف مضاف اليه بشرين بدء عطف بيان عطف بيان من البكري وهذا هذا الموضع هنا لا يجوز على قول المصنفين لا يجوز ان يعرب عطف البيان بدلا لأنه لا يحل محل الأول فبشر لا يمكن أن تحل محل البكري لماذا؟ لأنه يوجد مانع من هذا الإحلال فلو قلنا بشر بدل يعني البك... بدل البكري لم تنع لا كان منهم إضافة المعرف بال إلى غير المعرف بال أو إلى, عط... إلى العلم بشر وهذا ممتنع وهذا ممتني عن الثاني الذي ذكره آي أخوينا عبد شمس ونوفلأ آي أخوينا عبد ونوفل أخوينا أخوينا منادا منصوب نصبوليا و مضاف و مضاف اليه عبد شمس عطف بيان من من, من اخوينا و ونوفل نعم ونوفل معطوف معطوف على على من؟ على عبد عبد الشمس، وأين الإشكال هنا؟ هذا البيت من الثناوة الأسبوع الماضي. نعم، أين الإشكال؟ ها. نعم، في نوفل. ما كيف إعرابه؟ على من؟ أي عطف البيان وأين البدل؟ لاحظ ايها اخوينا عبد شمس هنا وفلا اعطف بينه يكون بحذف العطف صحيح اعطف بينه يكون بحذف الادف لاحظ هنا ايها اخوينا عبد شمس اين اخوك عبد شمس هنا وفلا اين من مانحنا عطف البيان عبد الشمس, عبد الشمس. من ماذا أخوي. من اخوينا لاحظ اخوينا مثنى عبد الشمس ونوفلا هل يصح ان يكون هذا بدل لان المعطوف حكم المعطوف عليه اذا كان عبد الشمس بدل بمعنى انه يجوز ان نحل عبد الشمس ونوفلا محل اخوينا فلنفعل ذلك ايا عبد شمس ايا نداء حرف نداء واضح يا او ايا ها عبد شمس عبد شمس منادى منصوب واضح لانه مضاف شمس مضاف اليه ونو ونوفلا هل يصح ان نقول نوفلا نوفل اسم علم ما حكمه اذا كان بعد حرف النداء البناء على الضم واضح الان فحكم نوفل النصب البناء على الضم واضح الان ها واخو هنا كيف حكمه ها النصب فهنا ينتقل الحكم من النصب الى البناء على الضم وهنا نوفل ماذا منصوبه ولهذا لماذا يمتنع هنا فهذا من الم... لماذا المنع هنا المنع كما ذكره ابن هشام ضابط ذكر ضابطا أحسن مما ذكر من قبل عند بعضهم وهو ماذا إذا أمكان أن نحل عطف البيان محل المبدل منه يعني أن نحل الثاني التابع محل المتبوع إذا امكننا ولم, ولم نجد مانعا أن نضع التابع محل المتبوع جاز في كل عطف بيان أن يكون بدلا والله اعلى واعلم ثم قال رحمه الله نعم كيف لا لو فل هنا منصوب عاد. منصوب نقول هو عطفيا والتابع هذا ياخذ حكم المتبوع هذا التابع هذا ياخذ حكم المتبوع لكن في المثال الثاني في المثال لو احللنا محله لان البدل البدل لاحظ البدل بعلى تكرار العامل بما ان تقول جاء هذا الرجل يعني تقول جاء هذا وجاء الرجل لا نقول ياخذ حكمه ياخذ حكمه باعتبار وجود العامل فهنا اذا قلنا يا نوفل هل نقول يا نوفلا لا نقول يا نوفلا اي عبد شمس لا اشكال فيها هذه جزء تكون بدله عفويه لانه مضاف اذا عطفته اذا حللت العام تقول يا عبدا او تقول يا اخوينا عبدا جاز الوجه لماذا لان يا لان عبد شمس المضاف فحكمه دائما نصب لكن لو جئنا بالنداء يا الى نوفل لا يصح ان نقول نوفلا يا نوفل البناء على الضم لان اذا قلنا بدل فكاننا جئنا بالعامل ووضعناه قبله على نيه تكرار العامل فإذا كررنا العامل لا يتحقق النصب يتحقق ماذا يتحقق البناء على الضم فيقع إشكال يقع المانع لهذا نوفل هنا نوفنا لا يجوز أن نقول إنها بدل نقول هي عطف بيان قال رحمه الله اين قال وعطف النسقي بالواوي وعطف النسقي بالواوي وهي لمطلق الجمعي نعم لا لا في ذا. ذاك في الترجيح ذاك في الترجيح إذا كان مثلا عندنا لاحظ عندنا هذه كلمة جاز فيها الوجهان عطف بيان وبدل أيهما أرجح هنا ترجح فقط يجوز الوجهان لكن ترجح قال هنا عطف بيان أولى لأن التابع هنا جاء موضحا فهم؟ إذا لم يظهر التوضيح تقول البدليه ارجح فهذا لم يبتج جاز الوجه جاز الوجه إذن قال وعطف النساقي أي من التوابع عطف عطف النساقي والنساق عطف النساقي قال المصنف في شرحه قال هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكروها وعطف نسقي يعني مشهور ومعروف كما ذكر المصنف وهو العطف باستعمال حروفي حروف العطف أما عطف البيان فهو عطف بدون بدون حروف العطف, بدوني بدوني حرف العطف. بدون حروف العطف بدا بذكر حروف العطف بذكر حروف العطف فبدا بالواو ثم الفاء ثم ثم حروف عطف ما هي اذكر مع ال الواو نعم أحسنت الفاء وحتى وام ولا وبل ولكن كل هذه حرف عطف سيتي ذكرها وأو قال رحمه الله الواو في هذا الباب في الغالب حكم التابع معروف يعني حكم التابع أنه يأخذ حكم المتبوع إذا كان التابع مرفوعا فالمتبوع اذا كان المتبوع مرفوعا فالتابع مرفوع واذا كان مجرورا فهو مجرور واذا كان منصوبا فهو منصوب لا. هناك مسائل هناك مسائل تتعلق بمعاني حروف العطف ولهذا في هذا الباب يذكرون في الغالب ما معاني حروف العطفين قال الواو لمطلق الجمعي لمطلق الجمعي او لجمع المطلق لمطلق الجمع او لجمع المطلق مطلق الشيء والشيء المطلق مطلق الجمع نعم قال المصنف لمطلق الجمع الموت مطلق الجمع تقول مثلا جاء هذا اول معنى مطلق الجمع جاء زيد جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر تابع معي جاء زيد وعمر هذه الواو هل افادت ان زيدا جاء قبل عمر لا هل افادت أن عمرا جاء قبل زيد لا هل افادت انهما جاءا معا لا إذن ماذا افادت انهما اشتركا في المجيء بمعنى أن كل واحد منهما قد حقق هذا الفعل وهو المجيء فجاء زيد وجاء عمرو كل منهما ماذا فعل هذا الفعل او قام بهذا الفعل وهو الفعل المجيء جاء زيد وعمر فاذا هذا الواو هذه ماذا تفيد ما معناها هل تفيد انهما ان زيد جاء قبل لا كل هذا لا تفيد تفيد ان كل منهما قد قد جاء اكل زيد وعمر اكل زيد واكل عمر ياكل زيد وعمر ياكل زيد وياكل عمر تفيد ماذا الاشتراك في العامل لأن هذا ماذا نسميه هذا الفعل نسميه عاملا فهما الواو تفيد اشتراك في العامل اشتراك من مع من اشتراك التابع مع المتبوع أين التابع عمر وأين المتبوع زيد تابع أنت تابع تابع لمن أنت أنت تابع لأبيك فاتبع أباك إذن هذا تابع رحل. أين المتبوع هو زيت جاء زيد وعمر التابع هو عمر أين المتبوع هو زيد الواو جامعت بينهما مطلق الجمع يعني ليس جمعا مقيدا مقيدا بزمن ولا بترتيب يعني لا عمر جاء قبل زيد ولا زيد جاء قبل عمر هذا في, في الزمن ولا في الترتيب قال جاء زيد فعمر أو التعقيب عفوا إذن أفادت الجمعة المطلق أو المطلقة الجمعية عفوا وهذا ما عليه أكثر النحات هذا ما عليه أكثر النحات أمثلة من القرآن آه. ان الذين كفروا وكذبوا كفروا وكذبوا هل كفروا قبل التكذيب او كذبوا قبل التكفير او كذا مطلقه اذا فيهم تكفير وفيهم وفيهم كفر وفيهم تكذيب كفروا وكذبوا ان الذين امنوا وعملوا امنوا وعملوا هنا قد يقول قائل لاحظ امنوا وعملوا قد يقول قائل الايمان حقق قبل قبل العمل هذا ليس مستفادا من الواو هذا مستفاد من من مساء يعني من من نصوص اخرى مثلا انت تعلم انت, أنت تعلم مثلا تقول دخل زيد وعمر دخل زيد وعمر بعده ها من الدخل دخل الاول من اللي دخل اولا زيد من الثاني عمرو هل استفدناه من الواو لا استفدناه من, من ماذا من شيء اخر قارنة أخرى غير الواو وهي كلمة بعده أو قبله أو تقول دخل زيد وعمر معا فهما دخلا معا هل أفادت هذه المعيه الواو؟ الجواب لا كذلك قوله ها ها انما هي حياتنا الدنيا ن... نموت ونحيا لاحظ نموت ونحيا هذا قول من قول كفار مكذبون بماذا المكذبين بيوم القيامه قالوا لا حياه بعد الموت هنا ماذا قال نموت ونحيا هل نحيا تفيد ترتيب الوقت فى الترتيب لا تفيد ترتيب اي كانهم قالوا انما هي حياتنا الدنيا نحيا اي فيها ونموت فهذه الحياه ليست التي تاتي بعد الموت انما هي التي قبل الموت والواو هنا لا تفيد الترتيب لا تفيد ترتيبا طيب ثم قال قال ها نعم الليل والخيل والبيداء تعرفون واين اشكالهم الليل والخيل والبيداء لا ترتيب لا علاقة واضح اكمل البيت والسيف والرمح والقرطاص والقلم لكن هناك ترتيب في النشر ثم قال نعم والفاء للترتيب والتعقيب الفاء الآن الفاء الفاء للترتيب و والتعقيب. إذن ماذا أفادت أفادت الاشتراك في الحكم فقط الجمع في الحكم الآن الفاء ماذا تفيد حرف الفاء هو حرف عطف تقول جاء زيدون فعمر زيدون فعمر هذه الفاء ماذا أفادت أفادت الترتيب ترتيب ماذا ها ترتيب ترتيب المجيء احسن ترتيب حصول العمل حصول فعل ماذا الذي حصل هنا جاء اذا فعل المجيء تحقق ماذا مرتبا ما قبل الفاء مع ما بعد الفاء فما قبل الفاء ماذا يسمى متبوعا او معطوفا عليه وما بعد الفاء وهو عمل ماذا يسمى تابعا تابع ومتبوع الفاء تفيد ان التابع ماذا ياتي بعد المتبوع مرتبا في الترتيب ومعاقبا له معاقبا له اي جاء بعده مباشره لا يوجد ماذا لا يوجد تاخير في الزمن إذن الفاء تفيد ثلاثه امور وهي الترتيب التعقيب و اشتراك العمل اشتراك الاشتراك المعنى الذي افادته الواو تفيده جميع حروف العطف الا الا ثلاثه كل حرف عطف تفيد معنى الواو وهو ماذا الاشتراك في الحكم مع شيء من التفصيل فهذا الحكم وهو المجيء حصل لزيد وحصل لعمر اذا هذا هذا افادته الواو جاء زيد وعمر لكن الف تفيد ماذا تفيد امراني أمرين آخرين وهما الأول ترتيب المتبوع مع التابع فالتابع يأتي بعد المتبوع ماذا؟ كتابة و... وحقيقة يعني من الذي جاء اولا زيد ومن الذي جاء ثانيا؟ عمر أين كتب زيد؟ هو الأول وأين كتب عمر؟ هو الثاني إذن ظاهر مع الحقيقة كذلك تفيد ماذا؟ التعقيب تعاقب الأمر جاء زيد فعمر يعني مباشره بعده وتعقيب كل شيء بحسبه تزوج فولد له هل معنى هذا انه في يوم في ليله زواجه ولد له لا انما يكون الحمل تسعه اشهر بمعنى ان حصول الحمل حصل مباشره بعد الزواج زرع فحصاد هل الحصاد يكون بعد الزرع مباشره الجواب لا هناك زمن ستة أشهر تقريبا أو سبعة أو ثمانية هكذا بمعنى أنه ينبت ثم يصير حازا ثم يصير مصفرا ثم تأتي الحاصيدة فتحصده إذن كما يقول ابن هشام تعقيب كل شيء بحسبه تعقيب كل شيء بحسبه أماته فاقبره أماته فاقبره ثم إذا شاء نشاء سيتي في ثم إن شاء إذا هذه الفاء كذلك الفاء تفيد ماذا تفيد السببية هذا يقع خاصة في الجمل تفيد ماذا السببية تفيد ماذا السببية تزوج فولد له فالولادة سبب عن عن الزواج زراعه فحصد يعني لا يكون حصاد بدون الزرع فالزرع سبب للحصاد لاحظ زرع جملة زرع فحصاد فحصاد الآن هذه الفاعة طفت ماذا حصاد على زرع وزرع جملة وحصاد جملة زرع فعل ماضي مبني على الفتح وإن الفاعل معاد ذامير مستتر هنا جوازا تقديره هو فاح الفاء حرف عطف حصد فعل ماض مبني على الفتح والفاعل مستتر جوازا تقديره هو هنا وهك وهكذا اذا الفاء تكون ماذا آآ آآ داله على السبب دالة كذلك على السببي وتوجد واوات كثيره وتوجد فئات كثيره ليس محلها الآن إنما بابها البلاغ. توجد واوات كثيرة واو المعية قد مرت معنا واو العطف الذي نحن اليوم بدراستها واو الحال قد مرت معنا التي تأتي في سطح الجملة الحالية واو والفاء كذلك الفاء هذه حرف العطف، فاء السبب كذلك الفاء الفصيحة الى غير ذلك ها فله درهم هنا, لا هنا هنا من دخل داري فله درهم هذه الفاء هنا واجبه يجب هنا من هذه ماذا نقول عنها اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ, مبتدا دخل فعل الشرط مبني على الفتح في محل الجزم والفاعل مستت جوازا تقديره هو داري مفعول به ومضاف, ومضاف اليه مضاف اليه كله نعم كله فله الفاء رابطة لجواب الشرط بالشرط له جار مبتعد على القيام بخبر مقدم وجوبا ذرهمون مبتدا مؤخر مرفوع إذا كانت نعم إذا كانت الجملة الاسميه خابرا وقعت خابرا فيجب أن ترتبط بالفاء وعند بعضهم بإذا لكن إذا ضعيف الفاء يجب الفاء يجب إذا كانت جملة الاسمية خابرا فيجب أن ترتبط بالفاء هنا هذه الفاء هنا من دخل داري فله درهم بمعنى ان لا حصول الدرهم او كينونه الدرهم مو مرتبطه عن دخول الدار مرتبطه عن دخول الدار فمن دخل الدار كل من دخل الدار له درهم يعطى درهما لو حذفنا الفاء هنا لو حذفنا الفاء هنا لا يتحقق هذا الامر يقول من دخل داري له درهم تحتمل المعنيين لان وجود الفاء هنا ماذا يربط هذا بهذا او تدل على سببيه هذا لهذا عن هذا لا يتحقق وجود الدرهم الا بدخول الدار دلت عليه الفاء السببيه التي فيها معنى السبب وهي رابطه لهذا بهذا عدم وجود الفاء لا يقضي الربط لكن ماذا لا يقتضي ترتب هذا عن هذا فالذي لا دخل داري له درهم نفتشه فلعل عنده درهم قد يكون عنده درهم وقد لا يكون عنده درهم. لكن لا يقتضي أنني أعطيه درهم هذا واضح من دخل داري فلاه درهم يعني كل من دخل يعطى هذا الدرهم لكن من دخل داري له درهم يحتمل ان يعطى درهم او ان يكون عنده درهم فهمت إذن هذا هذه دلت عليه الفاء هذا الفاء فقط ثم قال وثم في فهي لا خبر نعم لا لا خبر هنا لا يوجد عطف العطف هذا من معاني الفاء فقط نعم ليس هذا هذه الفاء رابطة لجواب الشرط رابطة لجواب الشرط لأن العطف الجمل غالبا لا يتحدث عنه العطف الجمل يتحدث عنه في العطف الجمل وعدم العطف يتحدث عنه في البلاغة في الفصل والوصل ولا يكون إلا بالواو أو بعدم الواو أما العطف هنا في هذه الجملة فلاه درهم هذه جملة اسمية لها محل من الإعراب وهو أنها خبر وكل جملة لها محل من الإعراب فمعنى أنه يمكن أن يحل محلها اسم فإذا حل الاسم محلها لا نتحدث عن العطف نفهم نتحدث عن العطف ثم قال وثم للترتيب والتراخي ثم حرف الحصف هذا يفيد ماذا؟ يفيد الترتيب والتراخي ثم يفيد ثم للترتيب والتراخي يعني تقريبا ثم لها معنى الفاء غير ان بينهما فرقا وهو التراخي والفاء ماذا أدق من ثم ها. ثم تبي الترتيب ترخي جاء زيد ثم عمر ثم عمرو أفادت ثم هنا ثلاث أمور الأول الاشتراك في المجيء بين عمر التابع وبين المتبوع زيد الأمر الثاني أفادت الترتيب بين التابع عمر وزيد فالتابع جاء بعد عمر هناك ترتيب ليس مطلق الاشتراك إنما اشتراك مقيد بترتيب الأمر الثالث هو ماذا التراخي بين حصول التابع والمتبوع فالمتبوع أو التابع ماذا حاصل أو وقع عليه أو, أو العمل في التابع بعد مدة بعد مدة بي من حصول هذا زيد جاء زيد ثم عمر فمجيء زيد جاء بعد مده هذه المده كم حتى نقول الترتيب التراخي كم نقول كل تراخ بحسبه كل تراخ بحسبه فنفذ فعل المجيء جاء زيد ثم عمر جاء زيد ثم عمر عفوا فعمر جاء زيد فعمر هذا المجيء مرتب ومتعاقب حيث انك لا تشعر أن بينهما زمنا أن بينهما زمنا فمثلا وأنت تتحدث وأن تتحدث عن مدة معينة حصل فيها المجيء وهي ربع ساعة مثلا تقول جاء زيد فعمر وأنت كنت تتحدث عن فترة عشر دقائق فقط بمعنى أن هذا المجيء حصل مباشرة في دقيقتين أو ثلاث أو أربعة كنت تتحدث عن, عن مدة زمنيه أربع ساعات أو خمس ساعات تقول جاء زيد ثم عمرو بمعنى أن زيد جاء في أول الأمر وعمر جاء في آخر في آخر الأمر في تلك العشر دقائق لو تحدثت عن التراخي بينهم وتقول جاء زيد ثم عمرو وبينهم ربما خمس دقائق بمعنى أن هناك فارقا من الزمن هذا الفارق قد يكون متراخيا وقد يكون ليس فيه تراخي والوقت نفسه لكن بحسب, ما كنت بحسب السياق الذي كنت تتحدث عنه مواضح الآن يعني حل حسب السياق على حسب السياق التي تتحدث عنه يعني لا يوجد وقت محدد يفر يبين التراخي والتعقيد نعم في السباق مثلا في, في, في السباق الأول مدة سباق مثلا بين الأول مثلا بعد ساعة الأول وصل الآن الثاني وصل بعد عشر دقائق الثالث بعد خمس عشرة دقيقة الرابع مثلا بعد نصف ساعة تقول جاء الأول هو زيد والثاني هو عمر والثالث هو خالد والرابع هو عثمان تقول جاء زيد فعمر فخالد ثم عثمان عثمان هو الأخير وتأخر أو تقول جاء زيد ثم عمر بينهما عشر دقائق إذن على حسب السياق الذي أنت تريده. إذا كان السياق يفهم منه التراخي، فهناك تراخ، سياق أو مفهوم يعني هناك عهد ذهني في بينكما أو ذكري أو نحو هذا. يعني أريد ان أقول لا يوجد ضابط للتراخي ولا للتعقيب هذا يفهم من خلال ماذا مراد المتكلم يفهم من خلال مراد المتكلم. هاقول مثلا أمثلة أطول أمثلة ها. ثم ثم أماته لاحظ ثم قبل ثم ماذا أماته فاقبره ثم السبيل يسره طب ثم سبيلي سرق ثم نباته فقرط وانشأ ان شاء الله هذا انت استحضار الايات وان كانت من فاتحه نستن اعد لا قبلها قبلها من النطفات خلقهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ثم سبحان الله يؤذن هكذا خالقاه فقدها ثم السبيل يساره السبيل هو ماذا السبيل ها لا ها إن هديناه النجدين ان هديناه النجدين ثم السبيل يسره ثم اماته هنا ثم فقدره ثم لانه ما في بطن امه تسعه اشهر ثم اماته بين يسره وبين اماته حيات هذه الحياه في غالب الناس انها طويله عشر سنه و سنه عشرين ثم اماته الفات في التعقيب لانه ماذا من السنه التعجيل بالجنازه اماته فاقبره لا يمكث مده مقارنه هذه المده هنا مع هذه لا فهنا ياتي تاتي الفاء ولو يوم او يومين واضح هنا فاقبره ثم اذا شاء انشره اذا شاء هنا ثم لاحظ قبلها ثم و هذا لأن الذي يقرأ القرآن يا هو حي ليقازي حي والذي مات مات لكن لاحظا قيامته نشره يوم القيامة بالنسبة للحي ماذا ما زال فهم الآن والله أعلم فآية أخرى أو ننتقل إلى حرف آخر ثم قال حتى نعم موتوا وفي نفسي شيء من حتى لمن قالها من من قال من النحات اموت في نفسي شيء من حتى حتى هذه حتى عجيبه ها قال رحمه الله وحتى للغايه والتدريج حتى للغايه تفيد غايه حصول الفعل ها ها سافرت حتى وصلت إلى كذا بمعنى عندك غاية من من هذا العمل أو من هذا الفعل أو من هذا العامل له غاية أكلت السمكة حتى رأسها حتى رأسها الآن الان وصلت في الأكل تدرجت في الأكل طبعا هذا التدرج بحسبه تدرج في الأكل يساي تدرج في العلم لساك الدرج في المشي لساك الدرج في النمو واضح أكلت السماكة قد تكون في ثواني، و... وعند الطفل قد تكون في ساعة إذن أكلت السماكة أو اكل السماكة حتى رأسها فهذا الأكل تدرج فيه العامل حتى واصل إلى الغاية المنشوده أو المطلوبة هذا معنى التدرج تدرج في تحقق ماذا؟ في, في تحقق المتبوع أكلت السمكة متبوع حتى رأسها رأسها هو التابع رأسها معطوف على على السمكة إذن حصل تدرج في, في الأكل في, في المتبوع حتى وصل إلى الغاية وهو التابع نفهم هذا نمت الليلة حتى الفجر حتى فجري او حتى الفجر فهم تقول قرر عز سلام هي حتى مطلع الفجر حتى هنا حرجر لكن تدل على غايه هذا الليل نهاية الليل واضح او الانتهاء قال حتى حتى للغايه و يشترطون هنا شرطا وهو ان يكون المتبوع التابع جزءا من من المتبوع حقيقه او تقديرا يشترطون في العطف بحتى لأن في الأصل هي حرف جر حتى حرف جرين. لكن قد تكون حرف عطف بشرط ان يكون ما بعدها جزءا مما مما قبلها هذا هو الاصل زادوا تقديرا لوجود ماذا بعض الشعر فيه ماذا ان بحتى مع ان ما بعدها ليس جزءا مما قبلها كقول الشاعر القى صحيفته القى صحيفته كي يخفف رحله والزاد حتى نعله القاه لاحظ هنا القى صحيفته كي يخفف رحله حتى يعني يكون رحله خفيفا والزاد يعني القى الصحيفة كي يخفف رحله ها والزاد يعني هو القى الزاد ثم ثم قال حتى نعله نعله معطوفه على الزاد او على الرحل او على ما عفوا على على الصحيفه قال والزاد حتى نعله نعله القاها هل هي من الرحل ها هل هي من الصحيفة أو من الزاد؟ ليست من الزاد، ليست من الزاد. ولكن يعني من باب التقدير يعني حتى لأن القاء النعل مما مما به الرحل أي الق ما يخفف رحله الزاد والنعل كأن هذا شيئا واحدا إذا ألقي خفف الرحله كان واضح الان إذن هذا لهذا جاز العطف بها هنا فنعله معطوف على الزاد معطوف على على الزاد منصوب ونصب فتح الظاهر على اخره <تصفيق> <تصفيق> نعم ولكنه من باب الاستغال نعم من باب الاستغال من باب الاستغال يقع هنا اشكال في الاعراب واضح هل نعله معطوف على الزاد او معطوف بفعل محذوف يفسره الذي بعده حلقه حلقه حلقه حلقه. نعم هذا ولا. ولهذا قلت هذا التخريج على قول انه لا بد ان يكون كذا والا فيجوز نقول لا بد ان يكون جزءا مما قبله جزءا مما قبله واتاه البيت يخرج لا اشكال فيه لا ادري ان كان ورفع الرفع على الابتداء على الابتداء والجمله بعدها خبر والجمله بعدها خبر ولا اشكال هنا المشهوره اسمها بشرا التركي البكري بشرا التركي سفاره نعم اذا كان نجيبوا بشرا لنا اسم فاعلا اسم مفعولا بشرا نعم يعمل فيه لكن يصير منصوبا يصير منصوبا, يصير منصوبا. لكنه يبقى لابد أن يبقى في حكمه لا لا كنا حرب لأن البكري ها. مجرور. ها. فلابد أن يكون حكمه يأخذ حكمه وهذا الجر اللي هذا ها. بشري بشري ينصب ينصب لكن يذهب الحكم الله اعلى واعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا